<في الهن> رد رديت عسرات الطوارق <French> كلمات وأداء الشاعر علي الكدادي يا مرحبا مرحبة يا عزة الأشخاص يا مرحبا واهلني يا عزة الأشخاص ترحيب تترجح ولا تعرف نقص اقلط على فنجال مع تأمرت خلاص من عقبها واجب مرتب ومخصوص نصف الحسا ونجبتها قافية تاص شطر على صن وشطر على وص أبشر ولا نظاري بتملص يوم ضعيف القافية افتر ويحوص اليقنس تصيد في كل مقناص وين كان بالغوص الغاص سيدان الغاص يابو حمد جاني على الشاص محراس وسلمني اللي بالمراسيل منصوص يلي شكيت الهم والحال بنقاص من الوقت ملقوص وتقول أمك داخل الجاش مقرص يلعب بقلبك ولعت النار بالخوص والأفكار تلعبك وفيها تلخباص ومن حر ما بكتفرك يديك مخبوص بقول لقدم الملدان يوقاص يا صاحب اللي تتعب الخير العوص بذنى الولي ما كان كايد ومعتص يسهل ولو عدة اعوام معيوس فرقا سنود ويشهد الرب بخلص هم انصطابك عده اليوم مغرور ونحت ما تعبيت انا المحزم رصاص واعمارنا تفداك والمال مرخو en het al meegemaakt. Waarom